وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم